يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الخفار ولأجلوا فيكم ربه واعلم أن الله من التقيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه كافرون أولا يعون أنهم يستنون في كل عام مرة أو مرتين هم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نرى بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم سرقوا سرق الله الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم